أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إرسان عربي مبين وإنه لفي زبر الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ لَهُمْ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يره العذاب الأليم يَهُمُّ بُتُّ تَتَّمُّ لَا يَسْعُرُونَ يَقُولُونَ إِنَّمَا مَوْرُونَ أَفَجَاءَ بِنَا يَسْتَعِيدُونَ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما كان يومًا تعود وننقم الله العظيم